بسم الله الرحمن الرحيم 123. حاميم 124. من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون 119. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 110. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون